يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى تكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا لا دخل منه شيئا، فإذ كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له، فل يمل، بالعدل، وتشهد شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجلان ومرتان من ترضون من الشهداء.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 حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تقعلوا فإنه فسوق واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء